بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد وادرسي طبنات منظومه المنظومه البيميه للشيخ حافظ بن احمد الحكمي عليه رحمه الله ا درسي فك بالله بنيا بيتك بقول كنت يا شنات واعكف على السنه المثلى كما عكف حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودمي واقرا كتابا يفيد الاصطلاح به تدريس صحيح من الموصوف بالصقم فهي المحجه فصلك غير منحرف وهي الحنيفيه السمحاء فاعتصم قيبتي وحو كدح جيرى شيخ ودردار ميي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا حديثه قبض الشدوده ويهدي marka waqf kudul nagaw ala sunnati sunnati korkede al musla faddi qiimaha banayd kama sida akafu ay gudul nagaadeen oo kale xadisiintu xifdan xifidin dhankeeda وغه دل نغه معال كشف للقبه فيدت عن تفسيرها فسريده در اد فيدو ودومي ارن كان دائم بوكودي معناه هو ايه هو كهل بعدما هي بعدما قيمها حديث كا ايلكي سؤليه هي مركو سو شرحي كديب ايوحه جدغلى مركا انو كيداهدو سيدي ااد كو غاادي لهيد messhay gaadeen ayu marka talooyinkeedii bidhinayay waxa ka horeeyay lawadi baydii ka horeeyay fa in arad taruqi an nahwa rutbatuhum rutbatuhum wa rumta majdan rafian mithla majdihim saasu sawadi fa'mad ila sullam at-taqwa alladhi nasab wa as'ad bi bi azmin wa jidd mithla jiddihim wa akuf halkaas ku xurantay marka hadda tarftu marka ina messhay gaadeen aad gaado sunnada so, korkeeda kunago adul fariiso oo dul, dul choc sida iyaguba ugu dul nagaadeen ah yaani in wax tii gaaga galiso si iyaguba u galiyeen oo laba dhinac xifdin inaad xifdiso iyo inaad macnahi fahanto labadaas waa wax loo yaqaan riwaya iyo diraaya aa ina duwarisoo oo aad muxuu ahaay asanidi deedii ciinaad deedii hadii thi gaheed iyo diladeedii oo macnihiiy fighi geedii labada suumaana xifdiga iyo warinta kaliya ku gaabsan ina asanida ee danka kalato ah ina macnaha iyo tafsiirkan aad faaydo oo aad cadeysato labada isku day qodobka xigaa wuxuu yahay waadumi daaimi yaani choqteyo hal mar intaad isku dayda ka tagine yani waqti der ya daaim hafdhinta iyo alkashf aan tafsiir lawadaba dul joogeyo macnaa oo ku dul nago waquf waquf ku'tikaaf oo ku dul nago ala sunnati sunnadi korkeeda almustla ee qiimaha iyo sharafka banayday ee fadliga banayday kama sida xakafu ay ugu dul nagaadeen ba xadiithintu حفظا ذلك حفظه حفظي اهان او دولنغو مع الكشف للقب فايد ي عاديس عاديسن يعدي يسو عن تفسيرها معناه ودومي ارن كانه دائمي معناه وقرا واحد اخر ذا كتابا كتاب اخر كتاب قص يفيد فايدين الاصطلاح مصطلح فايدينه وهي اي محدثين تو كغه هيشين يقواعده كتاب عادين يفيدين اخر ka soo bihi sababtiisa tadriiq aad ku ogaanay as-sahihah hadith kamidkiisa sahiha baad ogaan min al-mawsuuf baad ka ogaan midka lagu sifeeyay bis-saqam chirada lagu sifeeyay tayib wuxuu ku leeyahay kutubta mustalahul hadith ka laga qoreyno wax ka akhri yaani wuxu wiyan hadithan nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaa loogu adeegay qabobkii culimada hadithku uga adeegayen waxa kamida قواعد وحي دجيين لو قيل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم او لو قلا ساروا وحا سغن يوحا سغنين marka ilmiga sa waxa la ila ilmu mustalah alhadith ama ilmu ulum alhadith nawali dad mustalah alhadith wa alshaga ilmiga marka kutubtiisa akhrib kuute ah hadath akhridum hadd kay laysa bihi tadri sahiha min min almawsuuf bi alsaqam ishaga saa waxad ku u gaaneysaa sababtiisa hadithka sahiha ee mid ka jiraan ee dha'iifka ama mowduu'a saqamka wa saqimka saqimka ruuxa laga wada wuxuu xasuuus galiya dha'iifka iyo mowduu'a yaan waadoodo dhanba saqim la isku dhaha ha way jiraan yihiin macna wax la qaadan karno maxa tayb qawwucilmaama ya marka cilmiga la yiraado mustalaha iyo sidoo muhiim u yahay qawaa'ida lugu kala saarayo xadiidka sugan iyo midkan sugnayn marka hadii aadan cilmiga wax ka garanaynin wax badan ba isaga ka qasmayo wax badan ba isaga ka qasmayo waxa dhay karaysa ayala badan oo annabiga ka sugnayn sallallahu alayhi wasallam in aad iska qaadato oo aad muxuu ahay xukum ka qaadato oo aad daliishato oo nabiga u tiriiso oo laga yaabo in aad ku been abuurato ama kuwa ku been abuurtay be in aad muxuu ahay gashaa واقرا اقرب كل كتاب كتابك سيفيد فائدين يا الاصطلاح قواعد مصطلح يعني قواعد اي علمادو دجيين اي اي كوهشيين به كاسا سبت سو بيهي اسا سبت با تدري كو اوغاني الصحيحه حديثا صحيحه سوغن حد صحيحا حدو خاسو غاليا يعني مقبول او دنبو كو ودا به تدري صحيح بمعنى المقبول او خاسو غاليا حسنكي يو صحيح با سو ودا غاليا معنى طيب دي يسهل سيوطي بتقدروا واحد كوهاانيسا الصحيحه حديث كا لا قادن ايو من الموصوف باد كا اوانيسا ميد كا لو سيفايي بي سقمي لو سيفايي جيردا لو سيفايي او ان ماركا لا قادن دو مردوود كا ضعيف كا وخي كا هوسيا فهي المحجه فصل غير منحرف فهي سنته المحجه ودريق عداوي يعني الطريقه الواضحه المستقيمه ودريق عداوي فصلقات غير منحرفين أدقى أنه يكون لدينا من لدينا حنيفين أدقى أنه يكون لدينا حنيفين وهي سنة الحنيفية ودينتي تصنيدها السمحاء ها هل تريد أن تكون هل تريد أن تكون لدينا حقا؟ ونعمه كان واحين من الله كل ما نصدنا هيستم قرى يودت كاستتون احكم قواعده واحرز فوائده تحوز عوائده كالدُر تنظم مياه م. اذن من قريت كتبته اني سنه انت بدل ما قريت لك قرب السياده وت... اه دي مالها احكم يعني حكم واي احكم ام السوق qawaidahu qawaidis wa ahriz kub fawaidahu faidooyki sana kobo xifti tahuz wahad kobi odheli qawaidahu faidooyki shaadheli kadurri sidii iyago oo ah sidii iyago oo waxa ahay ah ee ee ee kadurri oo tan tadimu sidii durar la tahay oo kale yado ah يعني وحوي يا سيدي ما دقي ما لو لا تخي اما ما د دخلاليسو لا تخي او كلو تخان او سيده مثلا تصبح كلو وحي او تخان ايا لي لهدا اما كوشو كلي يعني وحوي فادوينكي شي باتل حوائد بمعنى الفوائد وهي تحزن بمعنى وحوي تنالوي وذهلي وتكوبي وحد مخو اهي وحد كويلي كتا ان قوارصديس ااد سوقتو فوايديس انا ااد محو اهي ااد هيشو او ااد كوبتو تاسوку انتا سووييت كان ku saabsan yahay laakin nooma qorra naxwuhu kooyayri waxa faheeyal mahajatu faslu qad ghayra munharifin midan kale xaniin adaa wa ya al hanifiyatu samha sunnadu al hanifiyatu wa yadiin tatosan as samha oo sahlan wa al yasiratu sahlaw wa an mashaqqatu 'asir lahayn tayb افعتصم قبصو سنن و وحو يا و طريقه توسنعت اي طريقه قات بوكوري وانا دينتي توسنيت اي كو ابترستا نبي الله ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام يا امبدا ايمدا دينتا توسنواه waxay ku darsatay waa diin sahlan as-samha بمعنى مال عاديك يوهان لكري كرين يوهو حسبني اادن كو قادي كرين ماها واي كوصليسنته سهوله اي يسره بكوصليسنته فهي المحساسه معنا فهي المحجه وهي طريقه وصن فسلق قد غير منحرفين هذيكون كل حنين وهي الحنيفيه تين تدوسن السمحاء امحو هي سهلن فعت سمقبص وحين وهي السنه ومن الله حق على كاهت السنه النبي احاديثه هو وحي كل قران قرانك وكل حال لا مثيه سيدا قران كو وخي 우야헤 베 순나도노 وخي 우타헤 او 나비고 로그 소드지 살라 الله عليه وسلم شاهيده ارن카 مر카티기시 ع대인티 순나 와회 في سورت النجم بو هذا ارن카 ع대인티 순나 سوره النجم دخديدو كياللا وا اني تاهي سنن ود انه وخي تاهي سوره النجم باد كهل اي فخفذو حفظ بو كويلي ولا تهيمي هنه اسموتين وهمي اي اسموتين يعني حقا دنيوا طيب وحوت الملماء يا شاهيده في سوره النجم ما يقوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ايده استلماء النبي صلى الله عليه وسلم اس كما هذلو هو ديسا كما هذلو اي و هو او كهدلي و هو وحي لو وحي ود هو وحي حق الله لوه شيكي تبارك وتعالى ساس معنى حديث النبي واكيه صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت القران ومثله معه قران كان ليسي Qur'an ka midlam midana walayseebu Nabi u sallallahu alayhi wasallam markuu ka leh quliyaha iiman doon in kiri doona hadithta Nabi u sallallahu alayhi wasallam markuu ka leh arinkooda markaa yaani eh mahu ahay eh hadithta Nabi u sallallahu alayhi wasallam waa wahi xag Ilaahay baa ka timaad taayib sida Qur'an kuba xag Ilaahay u gaayibid kaliya waxay ku kala duwan tahay dhahan culimadu Qur'anku lafdan wa macna bu xag Ilaahay ka soo dagay لكن السننه الاحاديثه waxay leeyihiin macnaha haqa Ilaahay ka soo digay kelimada tacbir kan Nabiga Muhammad waxa iska la salaalay sallallahu alayhi wasallam saaska isqarkood ku kala saaran laakiin labadoodu waxa ka dhaxay inay wax yihiin tayib asaasna daday inbada Qur'aanka waxaan ku arkayna in Ilaahay isku xirayo Nabiga waxa lagu soo dajiyay ama ummada u barayay kitaabka iyo hikmadda wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma مرك قرانك كتابك وقرانك حكمته وسنته ادهو بنت ويعلمهم الكتاب والحكمه وكتابك وقرانك هي حكمته وسنته ساس يا امه سلب كرضى الله عليهم كفسرن وانا سده صح داو طيب وحالم حديثه معناه كتلما بيس حديث احمد يا داوود يا سو ساورن حاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما وخويري وحان قوري جيري وحكاستو الرسول كما مقله صلى الله عليه وسلم او ان ربا ان الحيفديو وحكاستو النبي كما مقلون حيفدين ربا وان قوري جيري طيب بركاساي قريش اي ديديو قريش ما وحي يلاهدين بودي اتكتب كل شيء ورسول الله ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا وحول بو نبي قاعد كما قشادي ما اسك قوري رسول هو بني ادم مرء عريسان يحينا وحادلي maru rali markaa u salcaysnaynaa wadli adiga waxa bulbahad qorto diin ka dhigto si wax ka yimaada ah ah mar mar dambiyo calaysan ba hadal ka soo baxaya marka adiguna diin aan baad u qoraysa baa ku dhahan markaas faamsaktu alkitab quraanka ibaan iska joojay marka ah yani waxa wuxuu anabi ka qoray ya hadalkii shan qoray baa markay istaagey markaas rasuulka u sheegay buu sallallahu alayhi wasallam marka nabiga u sheegay arkiisaga ah فأومأ بإصبعه إلى فيه بركاسو نبيك صلى الله عليه وسلم فرتي سوخو كتلمامى افكيسبوسا او فيقي كديبنا خرو اكتب فولد نفسي بيده ما يخرج منه الا حق قرب الروح الله واحد قام قشوه الهي وانا كو دارتي نفته ودقانتيس كو جيرتي افكاي كا سوبخي ماي وحان حقاهين حتى هدو قفطمه صلى الله عليه وسلم حتى هدو حناقه حالد ولبا وحا كسوبخيا و وحي و وحق واحباض لكما صلوات ربي و سلام عليه طيب مركه حيفدي بوكويري وهمنها كودن مركه السننه و وحي وحي و من الله حق قال لك هاتى السننه كل قران قرانك كل حال لم تته دنكه وحي نمدي كلام تته شاهد ارنك مر خاطي سي دليل كي سنه في سوره النجم باحاد طيب فاحفظه اي حفظ ولا تهمني هنا وهمن اسموتيس يا خالد حكودين خير الكلام وي سنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميدكه او خير بدل وي ومن خير الانام مخلوقك او خير بدل حجيس ايوب بدا كظاهري كصباح من خير قلب قلب ميدكه او خير بدل وكظاهري او كصباح به اسغونا قد فاه او قد هذلي خير فم اف ميدكه او خير بدل هل كبيد ايو هو او سوغيس افر خيريو خيريه خيري كباد وها واي وا خيرو الكلامي هادلكو هادل لوو هادل لو هادلك اوغو خير بدن وهاي كو و هو كسو فلاي خلقي كي اوغو خير بدنا او نبي محمد صلى الله عليه وسلم بدا ايو كظاهيري اما بدا قدي ليرايو كبيلودي او كييم قلبي مثكي اوغو خير بدنا بو كسوبحاي او قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اف wa xukuhu hadalkii ugu kheyr badan uu ku hadlay Ooney Maxamed Abkiisa sallallahu isalam afkiisi afafka ugu kheyr badan uu ku hadlay qalbigiisa qulubta ugu kheyr badan uu ka soo baxay asagoo khalqiga ugu kheyr badan uu yiri hadalkiisana waa hadalka yaani hadalada ugu kheyrka badan waay intaasuma marka xambaarsan yahay khayrul kalaam wa hadal midka ugu kheyr badan way wa min khayril anami makhluuqaka ugu kheyr badan haggiisa badaa oo ka dahray ama yaani wuxuu keymid ظهر ما جاء بدا اهدل لنضرب بمعرك بالودين نقري من خير قلب قلبك او خير بدن حقيسا ايو حدنا كظاهر به اسغا ايا قد فاء وحاكو حدلي وحاكو حدلي خير فمن افميتك او خير بدن نواكو حدلي افرتا وجهي ايو خيريه الحديثك هلك بيد كشيك وهي البيان لاسرار الكتاب فبال اعراض عن حكمها كن غير متسم وهي سنة البيان عدوي لاسرار الكتاب كتابك اسرار تيس عدينيس فبالاعراض تشس شو عن حكمها حكمك اذا لجسدو كن وحد اها تغير متسم ميد ان كنتل مانين ميد ان كسيفيسن نوق طيب سنة لباي او قيبسنتها سنة عدينيس القران كي شرحيس معنى القران كله ييميد او او sheegay bay si faafayneysa waxa kale oo jirta sunna mustaqilla oo ahkam aan quraanku sheegin macnahaw wax weeyaan jideynaysa jirta saasi u qabsanta bi dinaa hukumki quraanku sheegay ayay faafayneysa yani quraanku be mid san hukumki si be mid san taqsiisnaaysa mid san iطلاقي quraanku be mid san qaydaysa mid san مجمل القران كتبين انه مثلا يعني و هو القران كيبey sharhaysa wa midu ulayahay wa hiya al bayan li asrar al kitab ha tibyana li kull shaysuma li tubayina lin nas ma nuzila ilayhi w wazifada nabiga sallallahu alayhi wasallam quran kitat kello sodajey inu sharh wadak ucadeyo wa mhuwa hay adayntasina asaqa afaashisa iyo aqwaashisa iyo taqriraadkiisa intuba cadayn bay ahay sunan yani quraanku sharxay amal falka oo xidhi akhlaaqdi si uu amal falkiisu sunnada ficiilayda hado amaliga tafsiir bay ahay sunnada qowliga ka dhaliga iyo uu ku hadlay tafsiir bay ahay muradkii ilaahi bu sharxay sidoo kale to sunna taqririya yado sida kale to marka kullu inta soo dha waxay u xidmeenaya quraanka kariimka way jiraan sidoo kale سنن اي احكام ان قرانك شيقن او سنن النبي صلى الله عليه وسلم ادعجيديس يادن وجيرتابنا كل ذلك هو حق وهي البنا بيان عادين ولي اسرار الكتاب كتاب كاسرارته لعديه يعني معانيده قرانك ايو كودا اسرارته فبالاعراب مركه شيشو عن حكمه سننه حكمه لغيتسدو او الا دانين كن اهو Geyra muttasimin mid anku si faisnayn onku su madnayn Cheetikas Mid ke tjeetikas hukumka lege tjeetse do Anku su madnayn onku ta kumoha haiku si faisnayn noko Saat si maana Taib Hukumka sunnata haka tjeetse nyo Adi adi se gaj Haqkim nabiyyaka wanqad warda sunnatahu ma al yaqini wa hawla shrekki la tahumi Haqkim Gersore karligo nabiyya ka nabigaaga garsoora ka dhigo u gardiibo wa in qad ho gansan wardarral kuun noqo sunnatu sunnadi sarral kuun noqo ho gansan maali yaqiin ilaa laqabo hobaal shakilaan wala tahum hawareegn hawala shakk shakk yahareeyisana hawareegn shakkiga ku wareegaysan shakkiga gafagow haqaag dhawaan saasu kulay يحكم نبيك بمعنى وحيه اسغا قرسوره كدغو حاكم كدغو وحل واحد وبااهنت هي اسغا او غيسو كدبنا وحي او كو حكومه او هغانزن انت كليه ما هي حدنا راليكو نكو كو قنع انت وانت دغت شي شيت اياده فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم wixii dakhdooda muran ay gala ila ay qarsoorka dhigtaano adiga ku soo celiyaan maxaa kuxiga suma la yajdo fi anfusih marajan mimma qadaita wa in araliku nuqdan wa yusallimu tasliman wa in qad hugan sanki wa marka wana ay ku qancaan rali nakun nuqdan una hugan samaan marka horana garta ku keenan oo adiga ay ku soo celiyaan tayib inta sootilma maya ma ala yaqini wahu kawada yaani wahu shaki yusanka galin عاشكين المرنبه عيلى ددكه مؤمنينتا ا ايمانكوده شكيم غلو وسواس واكره لك وسواس الشك وكليه يعني مبادئ الحق عقيدده ايمانك ونصوصه القران والسنه شكما غلو ان والمؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا مشكيا الى رسولك صادر روميين وحققاتين شكما غلو يقين يهوبال باي كوصدان واي بانا طيب حكم حاكم كدغو غرصوره كدغو نبي يا كانبيغا وان قد هوغانسنو حكمكيسو هوغانسن ورضا لك ورضا رالكونو سنته سندي سيي طريقدي شيو حكمكيسن رالكونو قم علي يقين الى لقبه ادغو او يقينين ايو هو يعني سي هوبالا الرومينيه انو حقيه ولا تحمها وريق حول الشك الشك هاريليسن هاوريقن <تصفيق> حشاكين حقنمادها کا شکینت سنن دا ی حکم نبی گو صلی اللہ علیہ وسلم حکومے با شکی اسن کا گلی وے معنی انو صحیح ہے او حق ہے سدا او قادو او رومے وے معنی طيب واغلط عليها وجانب كل محدثه وقل ذي بدعه يدعو كلا نعمي واغلط یعنی قنين عليها سنن کو رکی دا گوس ک دم کو قنیو طيب وجانب كفغو كل محدثه ميد كستو ديب لاكهن اينه كفغو بيدع كستو ديب لاكهن كفغو وقل حات لهذا لذي بدعه ميد بدعه او صاحبه او يدعو كبدعته كو ييريه وحد كتيرهده لا نعم ما يد اه لا نعم يعني ونعم يا الله يسارون واه مركا ماي وي كلمه معلاهو معلاه ماي كوديدوي معلاه كوديداي كويلي مايو لا نعم طيب ساكود وحتل ما ما يا واغضد عليها وجانب كل محدثه وكل ذي بدعه يدعوك لا نعمي انت سيب وحاشملي حديث في ارباض منو ساريه قرني ساني عانك اها اي سو سارين اهل السنن يا احمد با حديث كيبو تلماء يا نبي صلى الله عليه وسلم واكيدي جلي رسول كان وعدي صلاه ده الصبح كدي وعدي ادو خيرر او ان ده نغلو علمين قلوبتنا اي اه اه اي لعبتي وركاسا وخانيري بيترن ما وحقول ان هذه موعظه مودع سلك اله ردن داتكي سيسغوتينيا وعدي سوكلوه روح صد روح مرق داتكي سا كاتغيو وعدي ووعدي ووعدي هلدر ايه فماذا تعهدوا الينا يا رسول أما فأوصنا؟ نبي الله فاوصنا ما نو دردارميس النبي وحرسله عليه الصلاه والسلام اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان امر وان وان امير عليكم اما امر امر عليكم عبد حوشي طيب فانه من يعيش منكم هل مقصودك فانه من يعيش منكم بعدي فسيره اختلافا كثيرا حد قداش نولاتو نفتو كسينت اسخلاف ربضان بو اركيتونا امم الدخيدا هلكم خوي هي داوودو و بادبادد فعليكم بسنته وانا قد طريقه قبسده وسنه الخلفاء الراشدين المهديين يعني خلفاده طريق و قبسده و مدح مسلمين تمامولي ا طريق النبي غ مريسل عليه السلام امه نشيدكا كو هغااميه با لاغ ودا الخلفاء المهديين و كمدهين الخلفاء الراشدون تمسكوا بها النبي كو دغبو وعض عليها بالنواجد قوس ذنبيد يده قنينه يعني ميل فك ينيدين كسو دحين وياكم ومحدثات الامور هلكا واه ها وجانب كل محدثه سوقمده وياكم ومحدثات الامور هلكا سو تلماميا طيب ماشي وكلي وقلدي بدعه يدعوك لان نعمينه ووتلماميا فانك وإيا... ها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ها يعني انك ستو بدعه كست و بادي baadi kasta na wa muhu aha bid'a kasta shay kasto dib ka yimid wa bid'a bid'a kasta na wa baadi marka iska jir wa aqbalina hana qadannu wa wa'dud mahali dad bid'ada bid'ada wax loo ilaahada wa wax kasta oo dib laga keeno dadka diin looga dhigayo cibaada ilaahi lagu dhawaadana laga dhigayo oo aan lugu haynin kitab ka aley sunnadi nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo hadigi sahaba قديما اش لا لا وايو شيغا سوو بدع marka uu yahay diin wa wahi ilahi loogu dhawaanayo diin ahaan loo ciitiqadinay adu sheegu adduunyay yahay bid'aadisu dibaato male antum a'lamu bi umuri dunyakum nabiyyu sallallahu alayhi wasallam adunyadiina arimade idinka u xogalsan wa husub la imada hormariya wa hakada amma wahi diin ku saabsan faalaya diin wahi ku saabsan waxa ay goobay nabii sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu san jideynin oo quraanka ku iimaanin oo sunnahu ku iimaanin oo ansaxabada radhiyallahu anhu hadii goodi lagu hayno waa bidcad ilaahumo ninka oo aalim sanadu ka keeno ama ijtihaadahaa ku keeno marka taa iska jirbo kuwii waqdut waqdut ah وعضد ميعن وعضد قنين عليها سننه كركيده قنين و قوس دميت كو قنين كو دغواه ميل فوق كافه كنينه وجانب كفاو كل محدثه مثل سو درسيو ديب لا كينه دمانتيد كفاو وقل واحد كو درا ده ليدي بدعه او يدعوك كو ييريا لا نعم ما يكون طيب فمالذي ريبه في نفسه حرج مما قضى قدت في الايمان من قسمه فمالذي ريبه متشكا صاحبه ومسجنن كاسو في نفسه نفتي سدحده حرج و خريري كأمسجنن ما هو سجنن من قسم وحقيبه ومسجنن في الايمان ايمانك دحده قي ومسجنن ما فمالذي ريبه متشكا صاحبه ومسجنن كاسو في نفسه نفتي سدحده حرج و خريري مما شي حقي ويحري لي كيهي قضاء حكم النبي صلى الله عليه وسلم روح نفتي سا شكي كجيرو نشكي صاحيبه نفتي سنه حري لي اي كقبته وحو النبي محمد حكمي كا وما اهانن وما السقنان في الايمان ايمانك دخديس اوما سقنان من قسم وحقي اوما سقنان من قسم واحد ودونيا انو كيداهو اما او كا ودا يعني روح شكي قبا oo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam shaqi ka qaba nafti sanae qalbigi sana wixii nabigu xukumeey oo xiriiri ka qabo oo san raaliko aayn oo qalbigi si nafti soo xiriiryo ma ismarko xadiidka maqlo ama arko kaas ma u laha iimaanka dhaxdiisa qayb kuma laha ah wax iimaanka ma laha weema wax qayb iimaaneed oo ku jira ma laha tayb waxa ay laati anad soo marima فلا وربك لا يؤمنون سما ايمان ماله الهبا قدارت تبارك وتعالى اسكوا قدارتي فلا وربك لا يؤمنون من الرومين وايمان مجرو فمالذي ريبه من شك صاحب لذي ريبه فمالذي ريبة. فما ريبه وخبرك جار مجرك وخبرك طيب من قسم ايوحي هي مبتدا يا من توى زائده مركواه فمالذي ريبه قسمه مركوه قيب امسن قسم كن هذا دارتي لغما ودي يعني وحو كو ذا بمعنى قيب في الايمان وحي كتعلقي قسم من قسم في الايمان اما جريم ذورك متعلقي شي كتعلقي فمالذي ريبه امس جنان في نفسه كاسو في نفسه نفتي سحر جن وها هذا حرج مخو كا سغن يخيردقا مما قضى وخو نبي حكمي قدت وليا مما قضى قدت وليا وخو حكمي نفتيس خديري كغ سوغنت هاي كا وما سغنان ان من قسم وحقيبه في الايمان ايمانك دخديس قيب او وما سغنان انه كوما اوله ويه معنا وحد يدهفه كما له فلو ربك اقوى زاجرا لاول بالي والملحد الزنديق في الصمم والملحد الزنديق في الصمم فلا ربك فلا وربك آيدس ايا اقوى من دوغو خوغبدن اما اوغو ادغ زاجيران علي ريبا لا اولي الالباب قوه عقليه فايو صاحيبك والملحد دين لاواه الزنديق ايه ما هو اهي ان دين تلهينا في صمم بمعنى دقال ان دخددو كسغي dalilkiibuu kanaya arinta ku saabsan hadduu soo sheegay oo ruuxa sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam shakiga ka qaba ama sidee aan u qaadan amraaliga aan ku ahayn inu san iimaanka kulahayn qayb kulahayn iyo dheef kulahayn arinta ugu adag iyo aayada ugu adag fala wa rabbika wa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka ayda sutil mama فلا وربك اياديكم كنت معي معنا ايداسي ايا اقوى امد اوغو ادق زاجرا ريبه لاولي الالباب ددك قلبي يد فايو اي مخه اه عقلي يد فايو صاحيبك ددك عقلي غودي قلوب اي فايو دهي ان لا ريبه سنده واخا شيغه اما ضري دهدا اما اوه غان سن لا انتد اما كرا لي نقوش لا انتد ان لا ريبه لا قيليو ayada ugu adag ee ka badan mas'aladaasi waa ayada falaa warabika waah ah oo waxay hor istaageysa in sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam yahdigisa yaan lugu raani loqon way ayada saa ugu adag sabab ay ay gakhay ka timid waxay ka timid hordha darbay ku bilaabti la hordha nabi weey ku bilaabti warabika darbay ku xijsi la yu'minuna mayna rumaynin nafiba lugu xijii oo mutlaqa Iman ki lamassu kallari Fela yu'minu në Lama dihin La yu'minu në Maha yina rumeyni Mifuulki lama shayhi La yu'minu në Ama jari majuruku ta'alukuli lama shayhi Mut'aalliqi lama shayhi Mut'aalliqi lama shayhi La yu'minu në bil rasul lama dhehen La yu'minu në Bil lahi lama dhehen La yu'minu në bil ahirati lama dhehen La yu'minu në bil rusul lama dhehenhen على يريد لا يؤمنون من الرومين والله اطلاقي سو هو الادغما اه طيب حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا انت لغما حنين تحكيمك لي هذا لا غما دغينا وخا لي يريد ثم لا يجدوا في انفسهم حرج مما قضيت وان انفتود يريد درمين حكمك نبيي في حديثه وان انفتود وخ يريد درمين inta kariilaga gama hadine wiyusallimu tasliiman hadana wa inay ogolaadaan isudhiiban wa inay hoogaan samaan qoorta dhiibtaan inta ila laga helo minar rumayni baalay risuwaru ta'ala marka aqwa zaajir wa aydu aqwa zaajir ayad reebta oo cilisa dadka ka cilisa arinta iyada amido ugu adag wa fa la wa rabbika aqwawi midka ugu adag adayg badan way saajiiran reebe li ulil albaabi kowa عقليته فيو الى معلقه فيو صاحبك اي زاجرو تهي اما حالي اسكنات والملحد الزنديق ملحد يزنديق واسكمعنه اه الملحد هو الزنديق والزنديق هو ملحد ودين لاواه اه روحه دين لاواهين دين تلهاي ايا ليده الزنديق اه مر منافقين تدك قرسده قالنمه قرسده slaanima danamu cista zindiq wala dha oo munaafiqy zindiq ulumada qaarba isku mid ka dhiga qaarna way kala duwan oo wax ilaadaan zindiq tawbad hata meel ay qarkood qabaan ha sindiigu toobad male ba qaban wal mulhidu diin lawaha azinduq azindiqi fi somamindagal aan dhaxdu ku sugey ruuha diin lawaha isagu wax weeyaa waxa soo dhan waa ka dhagala ayay hayo tay inta soo sunnadi nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo ahadiis tii boorintoodi iyo tirtirsigoodi uu kaga soo hadlay iyo sidii loo qabsan lahaa halka wuxuu kaga gudagalaya ee yaani sadax masalo ayuu abiyad soo soo gudagalaya masalad kowaad waxa weeye ama arinta kowaad cilmiga la yiraahdo cilmiga dhalka ah farayidka cilmiga dhalka uu dardaarmo qodobka labaad uu dardaarmo cilmiga la yiraahdo cilmul aalah علومة ده ده مقصود لكن بقسط علوم تو واحد شرقار او اديغه علمي كلو او اديغه علوم الاله ليل هذا ايدا لفاهانتيده مقصود ما اهلكا هو مقصود بقصد الوسائل علوم كلي او شقيساي او اديغيسه كو وانا ودردارم دونا سن نحوده علومتا اللغه ودردارم دونا ايدانا وخا كلو او كدي ديونا علومتا مبتدعاده علوم واحد شرتا ديب لاكهن او بدعهه او يادان اسka jirku dooy doono ka digi doono intaas u meeshan ka guda galaya maxan wabi al fara'idi nisf al ilm fa'na fa'na kama awsal ilahi wa ghayru wa khayru ar rusul kullihim tayib wabi al fara'idi ilm ilmige dhalka nisf al ilm ilmige niskii aha fa'na qasaj اعتنوا فعن وقست كما سيدي اوصى ودردارم اي بالله الله ودردان وخير الرسل رسوشك او خير بدنا او دردارم كلهم ضمانتو رسوشو دنكي او خير بدنا سدو دردارم الله نو دردارم تبارك وتعالى وقست بو كل علمي نواس علم الفراائضك الفرايد وعلم تركاتك او علم المواريث وعلم كم يد علوم فقيكه و يعني قابك دخلكه لو قايبيو اي ايو كوشابس طيب نصف العلم بو كتلماماي و هو هلكا تلمام يا حديث كوس واروري او ان سكنين حديث ضعيف ابن ماجه هي حاكمي غير كي وصوصار من حديث ابي هريرة, هريره و هو رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كلي و هو ليه حديثك نبي و هو يري ابو هريره تعلموا الفرائض وعلموها علمي دخلكه برته دتكنا بره فانه نصف العلم علم النسك وهو ينص وانا الله المامي وهو اول شيء ينزع من امتي وانا شيء او غره امتي اللي سيبي دون حديث كاستل ما ما يا مركو له نصف العلم وانا حديث ضعيف ومسوقنا معنا طيب طيب يعني مركه علمي مركه كدال كد بو كلي علمي كدال كد طيب ما حي الباهيدي سابقا باهيدي سابقا ولا باهيه اي حيالي داتك اومدها دماني خلقی قا تگیا وونباي كاتگیا انتا بدن لگا دخلو مرکه مساییش دخال کو مساییش لوغوباهي بدن ادانا وخی گلییان مساییش لو یقاانو الاحوال الشخصيه فوریتانك و غوركه و دخالكه و طيب وبالفرائض علم الدخل نسل علم علم النسك اه فعنا قست ها فعنا بمعنى وحوي منن سيوه يعتني به منن سي او كدال كما سدا او ساء او دردارم الا اله او دردارم وخير الرسل رسول شمتك هو خير بندان او دردارم كلهم ضمانت طيب من فضلها انت ولى الله قسمتها ولم يكيلها الى عرب ولا عجمی من فضلها علمك دخل كفضلك سواا كميدا اما ميراثك انت ولى الله انه الا توليه قسمتها دخلت قيبنتيس انه اله يتولي ولم يكن لها محل سارين الى عرب عرب حقد ولا عجم لعجبتهم محل سارين علمي دخلها وعلمي ففاهنتي سقرانك سو كو سورتي طيب اله بات يتولي قيبنتيس بمعنى القران كو يقابك لو قيبينه يا سيده واخ لو كلله عرب يا عجمته انه اله محل سارين yaani looma daynin in culimadu ku jidtihaadaano masaili ijtihaaliye iyo bal idinku ka baaran dagoo fiiri oo ka fikir lama dhine Ilaahay wakaala digdigayba aadna looma umusan ee maxuu ahay looma wakaalani looma xilsaarin macnaa tayib waxa ay ayad ka soo socdo ku tilmaami doonaa meelaha Ilaahay subaaxu taala uu ku qaybiyay iyo sida uu kala digdigay min fadliha waxa kamida علمها فرائب كفضل يسه وحا كميدا انت ولله انه اله تولي قسمتها قيبنتها ولم يكيلها وسن احل صارن الى عرب عرب حقه ولا عجمه يا عجم, عجم تر وموسن احل صارن قيبنتها اشقى قيبيه ربي تبارك وتعالى يوصيكم يوصيكم الله اي بعدها اتصلت وفي الكلاله اخرى فدن واغتنم يوصيكم الله ayun ayad ba badda badha gadaasheeda ittasal la xireeday wa fi lkalalati kalalada dhaxdeedana ukhra mid kala ahatay ifadnu u dhawow waqtani min ganimayso dhalka quraanka saddex ayadood ba inta badan lagu ururiyay saddexdi ayadoodna halkaas ku sheegay aydu kubad وآياد يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين سورة النساء آياد وحال لغو الشيء ونحل كوضا اللغوة المامي ذاتك إصدلي يا والدينت يعرورت وحال لغو أن أصوش إيه إيه فروع وحال لي marki hore aroorti ba la sheegay weelal iyo gabdhba kedibna waxa la sheegay labadi waalid soomaa wulii aboweyhi likul waahid minhumus sudus mimma taraka in kan lahu walad fa in lam yakul lahu walad warithuhu abawahu fali ummihi thuluth fa in kan lahu ikhwatu fali ummihi sudus labadi waalid ba halkaa lagu sheegay markaa aydaasi waxay ka adshay dhalka ususha oo ku wax dhale ah iyo furuucda oo ku ila dalay ah. Tayb. Kadibna ayun baadha اتصلت. Ayad ba gadaasheeda la xiriiraydana wuxuu ku tilmaamay ayada ka dambeysay oo ah walakum nusuma taraka azwaajukum. Ayadana saddex qolaad xalkooda lagu sheegay. Xaasaskii ragii qabay iyo walaalaha dhanka hooya. Soomaa يعني وحوي لدت كاسقبه دت كاسقبه امرغا اذن ودمر اا ايد قيبته هورا لاغاد ولكن ليس ما ترك ازواجكم الا من يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصيه يوصون بها او دين انت وحا لاغادلي اا دخلكا حاسسك ما حاجه يعني ومحوه هاي رقد اا رقد ودمر كدنت قبا دخلكود لاغادلي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 ميت كدنكه هويه كلي كلاله ما حاينو ديمان مار ولا له اه ابيه هويه اما دنكه ابا كلي سوما كو هنا وحاشيقتي وفي الكلاله اخرى ايات سوره النساء قدام بيسا او يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله انمر هلك ليس له ولد ولا له اخت فلها النصف ما ترك اخت شقيقه اما اخت لاب آه. طيب وهو يرثها ان لم يكن لها ولد اخيه ادينا وحلماء كتين ولا الكد اي كتك تسغا دخليه وهو يرثها ان لم يكن لها ولد عصبو كو دخليه ويسغا ودا قاده واي معنه طيب فاي كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك دي لو قف دوده ويين ala si waday kanu ixwata ragala wana nisaa hadee rag iyo dumar isku jira yihiin say u dhali lahayn balaasi la si waday markaas fali dhakri mithl hadh alunthayayn halka maxa soo baxay markaa dadka wax dhala wa usul iyo furu' iyo hawashi inta soo luguma sheeg inta markaad ku darto hadithka nabiga sallallahu alayhi wasallam ahaa alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya فلا اولى رجل ذكر وعصب دي أهل. انت marka isuu darto ususha cilmiga faraaidh ka inta aswaay sawsdaraadid ayu sheekhu hu inayri allah ba qaybiye ayid kala umaxilsare ah sadaxda ayadood iyo waxa lamida ayu macna ku qaybi yu sikumullahu ayadhas halka ka bilaabaneysa ayun ayad ba badakha gadaasheeda ama yu sikumullahu آية, آية آية بعدها قداشة إتصلت حريني و هو لكم نصف ما ترك أزواجكم آية آية و في الكلالة كلالة وهناك لهذا و ميتك مركوسا أصلنا كتبين فرعنا كتبين والد كمتبين عرورنا كمتبين كلالة وهذا مركزة وهناك لهذا يعني حواشدة وهناك لهذا طيب و في الكلالة ooxra ayyad kale ahatay kalaalada oo ruux aan aruurna ka tagin waalidna ka tagin ka dhaxdhisana ooxra ayyad kale ahatay waayado u dambeysa fadnu soo dhawb kuuri arinta ku dhaw waqtani imqaniimayso ilmigi faraayidka sidaas u macna saddex u saasway ayado horana qusuushe furuud ka hadashay labaadna miiraadka zawjeenka iyo ixwalaha umm midda saddexaadna waxay ka hashay ka hadashay ميراثها الاخوال اشقاء يا الاخوه لابن صاصو معناه كلال ودنا وتا انت المانوي معناه وخذ اذا شئت ما قد تستعين به هلكسو علمي فرائدك انت سو كغه بخ هلكو وخه كاليها ماركا قيبتي لبااد و االدا علمي االدا وخذ قاضو اذا غورتي شيتا اا دونتو ما شي قد تستعين اال اوكال ميسنش دي هي اسا ها وحد كال ميسنايسو او من الاتن االاء قلبك تلفها واد اغان ام تلفها وادهلي حللا حلب حللا حل حال يا تلفها وادهلي الذي حللا اني تهيب ادهلي حل للمنبهم مد قرصومي اني حل او تهيب ادهلي كنحوي او كلامه نحوه والصرف علم الصرف والتجويد علم التجويد معلوقهن لغه اللقب علوم اللغه, اللغة, اللغة, اللغة tha soo yudra lugu ogaanayo biha iyada haluma shay halki yakhfa qarsoma oo min al kelimi hadalka ah ulum ta aalada barabku ur ulumtu walaa nooc ulumu alla wana ulumta an iyada la fahaanteyda lugu qastin iyada la fahaanteyda dambadan laga male laki waxa lugu qasta waxay u adeegaysa cilmi kale u xidmeeyaysa marka uu midaliye علوم تقيبته لبااده waxaa la yiraahdaa ulumul maqasid ama wasaail la walaadhi kara ulumul aala haddii ku magacaabay ulumul wasaail na walaadha oo mid kale marka waxay noqonaysa maqasid oo mid uu adeegaysha haddaba mid kale ilmiga mustalahu kale yaa ilmiga mustalaha wa ilm wasila aw ala uu adeegaya hadithki buu adeegaya soomaa ilmiga mid kale asuul tafsiir koo kale uu adeegaya tafsiirkiibuu adeegaya cilmiga mid kale asuul fiqri kakuu adeegaya quraanka iyo sunnadiibuu wada adeegaya suusaas ma marka waa culuum loo maro in culuum kale ay u adeekto alla leedha hada marka qaybta iyada laga ma maro marka hada iyada ka tilabsooto dayacdo tii kale taan ku furmaynin waa noo mushkilada hada dalabta cilmiga in badan oo kamidahaysta saas macna adigu maanta na hadiis keyo btafsiri ka iyo fiqhiga iyo kutubta tawxiidka maantana hadaa akhriiso laakiin ulumti ay ku dhismeysay aadan soo marin waxba ka kala daatsanaay wax isu ka ragimaaya laana waxay ku dhismeeyay waa ulumtan hore waa saasuya umithal yamarka tulfaha buqir wadeeli haalada halan limunbahim wa hakka qarsomay baad xalkiis heli marka ulumta aalada garanayso wax ka qarsomay oo maxay ah نصوصتي آه. نصوصتي قرانك سننتي علومتي مقاصدها هيد. طيب سيده نحودو كله ها لا يمرمو علمي النحو دو. وعلمي مخو اهيه آه. كلمه العربيه اخركود حركاده قادن لهيد علمي قواعدي سوا كلمه المحال حركين هداي سحركه سنتي مخمعنهدو طيب وعلمي جوه دي جوه والصرفي صرفه isaguna wax weeyaan wa cilmiga muxuu ahaay u adeegaya kelimada carabiga isay u dhismi lahayd dhaxda ama xagga hore qaabkay u dhismi lahayd iyo macnaheeda faa'iideyniso markay sidan u dhisantay macnaheedu muxuu yahay tajweedku ra wax weey wa cilmiga xarf wal ba in meeshiisi uu ku laha afka ama duunta in laga soo saaro si saxsan loo dhawaaqo cilmiga tajweedka asaguna wuxuu u khidmiyaa ha qur'aanka u khidmaya sidoo qur'aanka si saxsan loo akhrin laha ayaa qawaadiijo tajweed kooda waadeegaysa macna marka culuumta iyada ku dadaal bukuri tayib wa khudh ila shee ta ma qadta astaeen bi wa khudh qado idaa gorti shee ta aad doonto ma shee qadta astaeen aad kalmay sanibi isaga oo min aalatil culuumta aaladaha tulfiha wa ogan aaladasi hallan bad ku ogan inay tahay hal limun bahimin wa qarsumay be hal utahay aa wa qarsumay ayada ku furaysaa macnaan wax weeyaan quraankii waa arabii soomaa quraankii waa arabii hadiiis tii waa arabii kutubtiim xoo ahay ee fiqgii waa arabii haddii aan kutub la turjumi iyo tarjuma wax ka sii qaadato gacan labaad baad tahay marka soomaa gacan labaad saddexaad baad ku qaadanaysaa tayib laakiin marka garanayso luqadii toos baad marka ee muxuu ahay ay aad u gali kareysa macnaan اساسيات كادت فاد كان نحوي ونحو ود وكله والصرفي علم الصرفي والتجويدي علم التجويد كمعلوقه للقبه معلوقه ده حاسو كليس ادب كي اا بلاغتي علومتي كل اللغه سوغل يودرا ها كاسو يودرا بها يودرا وال اوغاني بها الده حل ما شيء حل كيس لو اوغاني يخفى قرصون او من الكلمي كلموينك كلمهينك قرصون حلكوده يحلنتودا لو اوغاني وي معناها معناه هودي لان معناه هو وخصوص خيدن هي كلمد ساي اوتالو سوما كلمه دمفعل با ما اسم با ما حرف با ما اسم فاعل با ما اسم مفعول با وصفه مشبهه سيده با يا كلمه ساي اوتالو بو معناه اي خمبارسنهينا او اي خمبارسنتهاينا او ياه ما مضارع با ما ماضي با ما هو هي حال با kelimadu sayu taalo ba macnuhuuna yaad yaad ka qaadan haddana marka kelimadu sayu taalo aadan garaneynin macnihiinaad ku hanuuntama ma way adag tahay marka maasi ism fa'ila ba ism mafhul ka macneeyni ka macneeyni maasi fi'l ku maadi aha ba dadon do mustaqbal quduufani macnihi marka wax weey qaab dhismeedka kelimada ayaa waxu keenaya macnaha keenaya arabiyadu marka wax weey halkaas ay ahemiyadeedu ku jirtaa macna wax laga tiraabsan karama وحدر قوانينا ارباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهام هل كان وخه كغودا قالي علومتي او كاغا ديغي علومتي قاربو كدي علومته مبتدعه ويلي خير كدرن ان وخبل لا فايدين ديب مويه علومنا عاصو اسكه جير كو ديربا وحدر كديكتونو قوانينا ارباب الكلام كو كذر كلامكو صاحبكا قوانينتي قواعدودا كديكتونو فما بهاكم سغنا من العلم علمك حاله كميديا غير شك شك وحان اهين وتهمي يتهمون وحان اهين اسموس يشك وحان اهين كما جرب علمك لك هل مش ارباب الكلام يا الهذا ويعني نمك الالهذا اهل الكلام اما اصحاب الكلام لمن loyقانه وحال الالهذا علماء الكلام اما اهل الكلام Amma ar ba wul kalam ha dad mokasho Bi ma'na wahu iyan Wa dadka Ayago on naqli Iye delil Qur'an iye sunnah heynin Aqli goda Ku galay mesaisha haqeedada Mesaisha ususha Iye haqeedada O diinta asal ke da Dadka galay Ayago on naqli heynin Qur'an heynin On sunnah heynin Aqli goda ku galay Sida ana uga halay aya wax la ilaahada ahlul kalam arbabul kalam bal dha laana wuxuuduu naqli ma soomaa wa raayii yahadal soomaa raayii hadal wa falsafowani liman ka sawax la ilaahada arbabul kalam iska jir barka halka waxa soo galeeyo firaqada jeedka kaluntay kulli god wa ahlul kalam ahlul naqli ma tadkuu huyan wa ahlul kalam ama wax lay raahdo ahlu ra'yi iyo ahlu naqli oo dadka sunnaha oo sunnada raaca ay ku kala duwan yihiin qolana waxa xagga ilaahay ka yimid oo rasuulka ka yimid sallallahu alayhi wasallam ama rasuulka ka yimid ayay daba socdaan si ku fahmi lahaayeen kuna raa ilaahay ba wadaaifadooda iyo shaqadooda qolana wixii xagga allaah ka yimid ama xagga rasuulka ka yimid sallallahu alayhi wasallam ba waxay u dajisteen qawaaniin ay ku mizaamaan oo iyaga ra'yiigooda ka timid qawaaniinta iyo qawaacida iyagu ay dajisteen iyo aqyiisada ay dajisteen ay marka aayadii saarayaan xadiidkii saarayaan wixii qaanuunka aqligu u saxo waa sax wixii qaanuunkooda aqligu u diidana waxba kama jiraan nimanka sawax liidahaa haa waxa liidahaa ahlul kalaam ba liidahaa طيب عام بقوين مرجع الشغاء واهل الاهواء اهل البدع اهل الكلام وهكذا طيب واكو السلف كاعد او دگين واو تجي دونا دگنينا بربنا اني كبحيان اسك جير علمي الكلام كيا فلسفه ود واح وكيل مش واح علم يكو ما جير او اناهين شكي ان دينته لغا شك غليو يو تهموين اسموتيس بكبوح صرا تردت باو او تجي دونا ragii dhex galay oo bahrka ku noqday oo ku fogaaday markii dambadiintoodii ay ka shakiyeen ah orgii dhan wax ay gaadheen heer ay yiraahadaan allow diinta habraha khuraasan habraha oo in iimaanka ilaah iska rumaysan oo waxan aan gelinno iska cibaadeysta kuwa asoo kala aqeedadooda maxaan ugu damaan ku dhinto taman baad waqti dher oo falsafada iyo cilmka kalaamka uu ku qaato wareeray oo diinti shaki ka galay ayuu markaa ka diibo xilaha ilaahay yahay habar oo doorka iska cibaadeysato iga dhiga waa maxay niki falsafada ku wareeray marka faaido male wareer iyo shakiba keenta oo tagi doona hadaladooda galaal dambayayno ka tilmaami doona waxa arki digtoona qawaaniina arbabi kalami marka waa jahmiyo wa shi'a wa khawarij wa mu'tazilo wa qadariyo firaqdan luntay oo dhan inta badan halkaas ay maray laakiin inta badan hadii la ilaato بجهميهده يا معتزله يا قليحه سماعتزله ولا باده وعانبخه يا فريقه رخصن او طريقوده مرت وحد ار كدكتونو قوانينا ارباب الكلام قوه هدلكه صاحبك كا قوانينتودي قواعدي دجتن كدكتونو فما بيحكم السكن من ابن العلم علم ج حاله كميديا غير الشك شك وحان هين وتهمي وتهموي وحان هين اسموسيس يا شك وحان هين علم يا كما جرو وانت ان با لغهن با ملغا غاريا قاموس فلسفه مفتاح الزندقه كم من ملم بها قد با بالندمي علم الكلامكم وقاموس فلسفه فلسفه لدكتش قاموس كدوها دكشنري كدوها مفتاح الزندقه دين لان فرهدوا اه مركات غشو واحد يريد كغش دين لان اياد غشاي كم بدن من ملمن كم من ملمن مضيقانه فربضنا به اسغ ابن الكلام كيوه كاسو قد باء النقدي بالندم قام ما للنقدي بدن ان سفي عن ادخل او مركي دبن قوممه يا الله محيغيي كدبيي بدن قوله طيب وعليه سيده ذل من الكلام وكو كوبه مقدمات يا نتائج muqaddimad kuwa qawaaqid ay dajiyeen natiijooyintu waa midaha ka dhasha muqaddimad ka marka cilmi ga falsafaduhu wuxuu yahay wadahaysa saar saaray waad hal safay jumlooyin la isku hagaajiyay oo yaro la yaro qurxiyay alfaad iyo xuruuf la tartiibiyay inta waa laakiin gudahoodu jawfaa wax macno qomaa hanbaarsanay tayb natiijadooduna natiijadooduna wax weeyaan wa zindaqo midaha aad ka goosanayso waa diin la'aan say kuwadan kuwadan diin la'aan bad kurya ku dhacaysaa macna sidaas weeyaan tayib soo sadded markaa waraab waxay ka bilaabanaya waxay ku leeyihiin il iiman wu ka bilaawdaa shaki wu ka bilaawdaa soo maray ilaahay inaad rumayso horta shaki waynu shaki ku galo marka shaki da kadi baad baaris ta kadi rumay adash laakin adoon shakiin aad iska rumaysay iimaankaagu waa iimaam taqliid iimaad muqallid waay iimaanka saxsan ma halka sab ka bilaawda diinkaaga bilowday markii hore wax shaki kaaga bilowday xaqiiq ku geeyni warku soo shaki uu ku dhamaan may saaswe saas daradii ba wahi leen al-iiman mabda'ahu wahuu shakiga hadaan shakiin laana shakiga waxaa yaa ku dhismeey ilayhiin baxtiga baaxiga kaddib ay ku dayaqiinta iyo iimaanku yimaadaa falsafadu isku aadiyay waay oo nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu dadku u islaaminayoo gaalada u yimaadaan mashaki iyo mudhiijin ya mise shahadadaa galo qaban jiray kafa hadu shahadteen ku dhawaaqaba waa islaamay ma xan shaki iyo waxa qawaaninka mariy dadka sidaas u yahay marka wa qamus falsafatan فلسفه يهدل لسكو هاجاجيو لا قورقورخي قاموس كود وهاي علم الكلام مفتاح زندقه دين لا انفر هدا واي كم من ملم او تجدونا بدن امد اقوم بدن قله به علم الكلام كاسو قد با اللهت بندم قوم ما لو لابت ملم ملمي واخلي رده روح اقونته ولا شيقه كفيان اما سفيان ودخل قاليده علمام كوله طيب اقونته راموا به عزل حكم الله واقترحوا و او تقضنا مشا أوليه هاي كم من ملمن به قد باء بالندمي و لما تكون لدينا شيء و ما مكودا بيه يشاليته و شيء دعونا إن شاء الله و اتبعنا تلمع راموا به عزل حكم الله واقترحوا للحق ردا و إنقاذا و إنفاذا لحكمهم راموا وحي ضل بين ويقصتين قوانين تأكي وحيا ايدا جتين وحي وحي اولى جيدان ق راموا بها قوانين تاس وحي اولى جيدان اولى قستيان عزل حكم الله الهي حكم كيسا اني فوجيان واقترحوا وحي اقتراحين وحي سو جيديين ردا علن للحق حقا عليم وحين او كينين او سو جيديين با او يوبلودين با ان اي حق رديان او مشك غا سارا اي وانفادا فلين لحكم بحكم كودا اي فوليان ان ايه احكامته فوليان حقنا فغيان حكمك الا انا مشه كساره انتاسي به مشه او كنسنبر صاص معنى طيب يعني وحي وحي قران كو شيغي عقائد القران كو تقريريه مسائل السنه النبي كو تقريري صلى الله عليه وسلم اي قواعد دجتين قواعد اي كو كلاسيفيان وركاسا وحي لي حين اذا تعرض العقل والنقل فالعقل مقدم على النقل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 ayada laf ahaanteyda ma tuuri kartida macnaha leex oo tawiil iyo tafsiir iyo tahreef qasame saal laga ma wada saas laga wada halka u jeed ah soma istawa soma istawa madheekaran ayadan istawa ilaahi hada kiisima quraan ma madheekaran laana lagu qosli soma maxay sabin laakiin waxa ay ku leeyeen istawa istawa laga ma wado uu ka sareeyay istaw laagu qabsaday halka dhigo alka u leexi marka marka yaani mu qad dhidde saneyan qawaaniin iyo qawaadiin noohasa qawaadiin marka ay dejistan bay marka haqi kula dagaalamaya xugunkii ilaahiiba meesha kaga saaraya wax ka qada saasu ka wada macna raamu way dalbeen way u qasteen waxay ula qasteen biha qawaaniintaasi xukuma azla xukmillaah ilaahi xukumiisa in ay casilaan oo ay fogaayaan waqtarahu way layibaadeen radan وقترحوا بهوا قوانين تاس وحي اولى ما دينوا أو وبلودين ردن علين درادت للحق حق اي كعليان اي وانفادا فلن درادت لحكم حكم كود اي فليا ان حكم كود صدسيان او ميل مريا يا قواعده باطل كفاسد ك تي لاه ان اي مش كا سارن يروك ان يروك ان تزن الوحدين الوحدين مجترئا عليهما بعقول المغفل العجم العجم يروك وحي كوتسيان يرونك ايه هذا معناه يروك وحي كوتسيان انتزن ان الميزان تو الوحيين لبدي وحي ان الميزان تو مشتريا حالتا ميد رنيا عليهما ايغا كركوده ان كميزان تو بعقول المغفل ند غافله وجاهله عقل قيس او عقل غور ان كميزان تو العجمي اعجمي اه بمعنى روح كليه وحيدون وحيد ان يكاد دحيان يعني يجعلونك ترى ذلك واحد وحين روان ان يكاد دغان مد اعتقاتن او روميسن لبدا وحي او قرانك وسنده اه ادقوا ديرن ان دقد انكميزانتو عقوله اه عقول بعقول المغفل مغفل هو صاحب الغفله فمدو محبوبك الا او غافل عقل قيسا labadi waxii nusoostooda ku midaan bay rabaan inay ku qanciyaan oo haddana muqfil kaas oo haddana al-ajami al-ajmi u ajmiya ajmiya yaani wax weyn luqadda carabiga ah ee dadkeedii baa anahayn yaa ruulmaamaya in badana iyaga kamida dad yaani arab luqadda carabiga ah ee muxuu ahay bartay oo ku fiican oo fasaaxadeedu soo sheedimaa ajam bay asal ahaan toodi ahaan wa haba kamida balaayada ninkii bilaabayba jahm nu safwan jahm nu safwan wuxuu ahaa hajmi buu ahaa marka qar badan uu hajmi aha oo luqadda carabiga ahayd iyo usuu sheediba aan garanaynin ya iyo maxuu ahaay isticmaalad kii wajhi kaga sugan ayaa maxuu ahaay aqli noocaas ka aqligii soo kale oo hadana jaahil waxba kale garanaynin aqligiisay ina nusooshti ku miisaanto taas ay doonayeen in kugu qadciyaan sa saw ku ilaahdan sida qaadida hadan sheegayno kale yaani isqarab dig aqliga ya naqliqa aqliga na koor mari la anna wa yaqeen bi la insaq aqlihu faide wa yaqeen wahi naqliqu faide yana yaqeen ma huwa yaqeen ma faide li tayib al sual ba kufila in la waydi ayu aql aqli giba mizana ma aqlu fulan bis aqlu allan يا عقلكا يكيغو ويكل دووين فهم كان هو كلا دووين وحان اني اقتااد قطعياتك ابااديك اقتااد دنيااتك وان اقتاادك كسغني سوما marka keba aqli geba mizaan ya ma aqli ge jahmi ba ma ki jaddiba ma ki ghailamba ma ka shi'ada ma ka mu'tazilada kan ra'na al'uqul ikhtalafa كيف اميزان وا <تصفيق> صح ما عمرك وحجره ما طيب يروك وحي كنتو سيانو كوغو قنعينيان وا او ميد اركا كا دغيانو اقتيقاسن ان تزنا ان ميزانتو الوحيين لبدي وحي وقرانك وسندي مجتري ان حاله ميد رنيا عليهما كركغه ان اد كميزانتو ما حد كميزامي بعقول المغفل ميد غافن وحبرنين عقليال كسينتكميزانتو Al-ajemi Al-ajemi Al-ajemi Al-ajemi Arabi qibba Waxkuman An kagere nil manha Wa antu hakimaha Fikuli mushtajarin Idh leysa Fikuli mshukmin Lih muhtakimi Wa antu hakimaha Qawaniin tii in a Hakim kadikto Qawaniin tii in a Mizani yag gersore kadikto في كل مشتجر مشتجر شيء كاستول يسقبسد ان القوانين تا كديكتو حاكم كديكتو اذ علدونه وحايتاي ليس موسان هانن في الوحي وحيغه دخديس من حكم وحكمكم اسقنا لمحتكم ميد حكم رادين اي حكم وما اسقنا ها وحاي روان اني كدحان قوانين كا ايدجيين شي كاستول يسقبسد قوانينتا اوغدغار سور كديك قوانينتو ها كلا سارين aa shay kasta uceli qawaadida kalaamka falsafada kalaamka uceli iyada isaga haakim ah falsafada iyo qawaaniinkaas kala saari shay kasta oo isku qabsado halka uceli saas yar maano ku dhahan sababtu ma haytahay laana wahi iyagu qabaan waasi qabaan waxyiga ilaahay xugum kala saari kara ya cid xugum raadis aqancin kara kuma ba jiro لأن كانت سئلة ب BigQuery ؟؟ فإذاً...юсь و – سimmenائے —... que اللهم معتب Equity ...أ так諒يح نقطة بorrه وهو من سنة عندهم...хأ بнутьه، من فعل ذلك سؤال Andy C pertenceral. Ly Kalashinision وحددة هاتف...tahua mute Ruji pequila how do I give a David for dl ثبыш ...ی bitches من سبحانه؟ 하는..لمَن يبار Gel为什么 ...؟ franchیم براد whilst بإخدار جن immun Goodbye Making لان الدلالته ظنيه مدك لوخاي كول ييهن ان قرانك يا سننو اي حق ييهن يا ان اتصي عقلك ان اتصيوا سوما ساس دراد عقلك لوودودو بسغي ما دام او سغي اسا ابا اوه سوما هدوسن عقل تشرين قرانك حقا يا سنن حقا لو غاري كرو ساس ردد اسغي سغي اي حاكم وا فالفلسفنه عصو كلي ديجينيا او خطر قوانينتي قواعيد نو عصي ديجينيان او اي عقل البشرك كهغرمارينايان وحي الله حقيسه كسودغي دواريكو تعالى طيب وان تحكمها هابيكويي كوتسياد اما كوغو قنعينايان ان تحكمها قوانينتي ان اد حاكم ايي غرصوري كديكتو في كل مجتجر شي شيك استوليس كو قبسدو او لوغومرنو اد علادونه وحوي ليس ما اهن في الوحي واسي قباو بمعنى في الوحي وحي قدخديسا من حكم وحكم ولو قنص او لمحتكم من حكم رادين يقو سغناد اما من وحيين او لمحتكم من حكم دون اه او انو قنعت دونيا وحيغو حكمو كو قنخيماهيو اساس يعنه علاد اساس بداما اوسن قبن وحيغي اوسن حكم ددك قنعي هي هينن ماركا كديب كا غور او واحد هذا الشيء كاستول يسق قبسده حكم القوانين هو. اه طيب اما الكتاب فحرف عن مواضعه اه انه قدر انتهى لبدا بيد اما الكتاب كتابك فحرف لخي عن مواضعه ما له شيء كلي ما له صح اهان معناه ويا لي ماشي سكه لي اذ ليس موسنحان يعجزك مدك عاجز جلنيا التحريف لللخن للكلم هذاك لللخيو هذاك ان معنيه سي جيتكي سي لا لخيو ميلك لا لخيو واي كوفو دهي واه وحني والبوفض صاص دراد معناها اللخي واتلمام انه قرانك كريم كا وخي كهر يما دا ايغو قوانينتي وقواعد دجستين قرانك ما ديهي كران ما سوقنا و حقا سكنانتي شكي ما كلن كران معاي سميريان مركا يا معنيه به مركا لي خينيان سا سوقي مركا فحرف عن مواضعه يحرفون الكلمه عن مواضعه معنيه بالخينيان وا مركا سي ميل كانو سارينها اه وجاء ربك حيقوليهن ها وجاء امر ربك اه هلكاسه مريا ربي با يمد O Kourant, kumadhe Rëb iba imid iman shahasaj Marek e rëb iba iman shahaj Marek e rëb iba iman shahaj Ima iman shah ilahe lho qumassifahin karo Qa ideta s'omini dhe jitxane Naskas to ku ima da allah imid Marek e wain laléhi Rëb iba sot dhe gaya Havink e akhru lal ku sot dhe gaya Ayyegor mhaj dhe jitxten Ya Ilahi may ima t'u mare sot dhe gaya Marek e sot dhe gaya Marek e hadiski ya wa in ila hadan marka naharis ilahi wa suudays soomaari ma anee mesh uu leexiyeen marka wax weeyaan macnaha leexi waay ku dhufaa quraan haduu yahay qawaaniin tandacisna in uu koryimaado macna kale u samee ki iyo u lood deeciye uu ku socdo in kale طيب amma alkitabu qur'ankii fahrif leexi an mawadhihi meelihi shakalah id laysa musan hanin id iladu wax weey leysa musan hanin xujisu kamid uu ku caajis gelinay ad tahriifu leexin lekelim hadalka leexiyo hadalka macnihiisa in laga duwo mool kale loo leexiyo hadal waa amarkii soomaa wali ma meelo uu nas ku yahay ay ka leexinayo marka hadalni walba waa leexin kara wa saamaysa saasa laga wado wa dhig karta way fudud tahay tayib wakiilaha laqani eh maxuu ahaay fi jawharada jawharatu tawhid markuu ka hadla wakiilaha وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوضه والرم تنزهه ثم النص كذا او كوتسيا تشبيه كمو طيني يا اوله معناها اللي او فوضه او معناها لان كسقط فالتفويض كحل ان تراهو معني حسب ما غرميه الى بايقان اه ومفوضه دا markana radio waxa dalbaysa markaa inaad ilaahay nazaahdo oo xumaanta ka nazaahdo tayib markaa wax weeyaan ama macnaheenna lama yaqaan dhay oo muxuu ahaay ee istawa ala al arshi macna lana garan may dhay istawa lama yaqaan soo istag aa lama yaqaan yinzilu rabbuna lama yaqaanaba yinzilu kalimada macna ba lama yaqaan maab la garanayo ilaahay ba garanayo وركلمه وا عرب ينزل ولا يقان وجاء ولا يقان استوى ولا يقان كلمات هو عربي قرانك ونحن لا نفهمين داتك علماء سو د긴 كلمه ولا يقان ما يا هذو ايش دغتر ها سنيت روحك الى الاهداف فوض امامها او ويلو وحا ترى ادا استوى استول سومارت وجاء ربك جاء ها امر ربك معناه ليه oo maxaa waxa soo dhon idin geystay calaashani waxay horey u dajisteen oo aqligoodii maskaxdooda ay ka heleeen ayay ee koortimid haday koortimina badalka iyagu tooda ka shakin lahayeen waa iney tan leexiyeen tooda asala marka tooda miisaan ah tooda mamnuu haye lamna leexiyo maana laan la lagama dhigo tooda asala waa miisankiisu wixii waafaqana waa sax wii waafaqi wayna wayn xal kale loo raadiyo waay taib كذا وحا كهره لميده الاحاديث كذا كهره حاله لميده الاحاديث احاديثي احاد و أحاديث أحادي وليس موصنها ان بها حديث دخيد حد برهان وحجه برهانه حقن حق, حق برهنتي ما هانن ولا فصل كلسارد ما هانن لمختصم ميدوديا يعني قنعين كرنا كوما جيرو احاديثه وتن سو تيلمانيو ايغا markay burinayan ama ay radinayan laba dhinacba way ka galan كوهو هره حديث كه وحي له هو احاد احاد او تقرن يسان علم مستلحه حديثك احادك او حديثك ان متواتر كهن احادي وحي لهدين احاديث الاحاد تفيد الظن يقين يا علم مفائده مر هذه احاديث احاد تهي يقين اين فائدين بابك عقيدتي اصولنا يقين بالرب saas daradd ahadithti inteedii badnayd waxay meesha kaga saareen waa ahadithu ahad lamad daliishan karo burhaan kuma jirto hujjam aha baabga aqaaido looma daliishan karo tayib anti mutawatir kisoo hadhayna maxay ku sameeyne oo ina marka ka doodi karin sugnanteeda markaasi quraanka iyo kale kala mid dhigaayo waxay leeyihiin ha marka waxay ka dhigaan kharif an mawadihihi marka macnaha leex adiga haddii haga sugnant ka gali karaana way ka galiyana xadiista oo kale ila quraanka sugnantis ma gali kara hadii ay sugnantu ay aaysay tobar u wayaan marka waxay ka galiyaan dhanka macnaha iyo diraayada marka ka galeeyo siasoo waxa soo dhana inay tooda badbaadiyan way u ordayaan kaddaa ka hor xaal u leedahay al ahadithu ahadithu ahadawi saasi dhahay hadith ha ahad saasi dadid حداد مقشو حديث الاحاد لوما دلشن كرو باب العقائد وفكر معتزله خذها المعتزله كسوجد حديث الاحاد باب العقائد لوما دلشن كرو طيب استاذ راد ابو المظفر السمعاني وخوله هي خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولا بد من النقل بطريق التواتر ليوقع العلم به شيء اختراعه القدريه المعتزله وحاولوا بلابيب المعتزله دي القدريه وكان قصدهم منه رد الاخبار احاديث نبينا ان رديان باي ولا جيده وجيده وكان سلاصو المعنى طيب وليس موسى ناهن بالله كده كا حاله لميده الا احاديث احاد walaysa musnaaninhaa in baha ahadiisada xadheeda burhanu haq qad dilkiya burhantina kuma sugna wala faslun kala sarid wax la saara oo qanciya limukhtasimin mid dooyo murmaya wixii qancin lahayo kala sari lahana ayadana kuma sugna tayib wa ahad burhan iyo hujjna kuma sugna ahadiisteen halkaas ayadana ay ku tuureen mar haday ahadiisina tuureen quraankiina tawiiliyan maxaa soo haray وخاصو هريتودا سو هاداي هريتو تانادا سحسوبو يمركا مركا فلسفدا يا علم الكلام كا اسكا جير افدا سيلهي و سيوودو نا هادوب الله يوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم